يا حيدر يا نفس جد النب من وحي المفاخره بين الحسين وامير المؤمنين علي ابن ابي طالب يقول يا حيدر يا نفس يا نفس جد النب الهادي يا من صار يمينك دمر الكفاه امير المؤمنين انت يا ابو وانت الحاكم على الجنه وعلى النار ما واحد صلفضلك ابد والله بس ليورك هادينا والجبا ون حسين ابنك ثاني ريحان يحق لي عليك اتفاخر يا حامل جدك جدك جد رسول الله وبرز فضل بس انا صبح جد النبل يا فاطمه بس انا يا حيدر امي فاطمه اللي ولدت الانواع اخوك انت عقيل وجعفر ولاكن اخويا المجتبى افضل من الطيا إذا عادك ابو طالب نصير الدين انا والدي لثوغل كر الله صل على محمد, محمد. زياد علي العبندي يا حيدر يا نفس جدني بالهادي يا من صار يمينك دمار الكفار امير المؤمنين انت يا بصبط وانت الحاكم على الجنه وعلى النار ما واحد وصل فضلك بد والله مس اللي يعرفك وانا احس ابنك ثاني ريحانه يحق لي عليك اتفاخر يا حامل جادك جد رسول الله وبرز فضل بس اينا صبح جد النبي منو المختار ام فاطمه بن سينه يا حيدر ام فاطمه اللي ولدت الاموار اخوك انت عقيل وجعفر ولكن اخويا المجتبى افضل من الطير واذا عودك بطالب طالب نصير الدين انا والد ليث الوغى زل <تصفيق> وغال